كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب في الأمل وطوله ثم ذكر حديث الباب فقال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا أبي عن منذر الثوري الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خط مربعا وساق الحديث بطوله كما ذكرناه في المرة السابقة ونحن لازلنا مع رجال الإسناد وأنا إنما أعتني بتراجم رجال الإسناد لشيئين مهمين للغاية الشيء الأول خاص والثاني عام أما الخاص فهو لإثبات صحة الحديث وكيف تلقينا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعلوم أن الخبر يدخله الصدق والكذب لذلك اشترط أهل العلم الا يقبل إلا خبر الصادق الضابط أي صاحب العدالة صاحب الدين والضابط أي صاحب الحفظ أيضا فإذا اختل واحد من هذين كان الحكم على الخبر بحسب ما دخله من الخلل وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فهذا أصل في قبول الأخبار أن خبر الساقة العدالة لا يقبل وكذلك عند أهل العلم خبر من لا يضبط الكلام فنحن عندما نقرأ سند البخاري مثلا ونترجم لكل راو من رواة الاسناد حتى تعلم كيف قبلنا الخبر وكيف أودعه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه؟ لأننا نعيش الآن حالة من الفوضى العلمية لم تمر بها أمتنا قط بحيث صار, صار الجهلة هم الذين يتكلمون في أصول العلم وهذا في غياب حشمة أهل العلم وإلا لو كان لهم حشمة ما استطاع إنسان أن يقترب من حريمهم فمعنى أن يتكلم إنسان جاهل بقوانين قبول الأخبار وجاهل بدلالات المعاني أيضا كل مؤهلاته أنه يمسك قلما ويكتب في جريدة أو في مجلة ولا رقيب عليه فيما يكتب لا سيما في الدين فإذا لم يعجبه خبر من الأخبار أعطاه حكما جزافيا عنده لم يعرفه أحد من أهل العلم ويحيى بن سعيد القطان الذي نترجم له وهو أحد رجال الإسناد له كلمة جميلة ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في أواخر ترجمته من كتابه الماتع سير أعلام النبلاء يقول لا تنظروا إلى الكلام حتى تنظر إلى الإسناد فإذا صح الإسناد صح الكلام الذين اعترضون ويتجاوزون سلسلة الرجال اللي وإحنا بنقف عندهم يتجاوزون سلسلة الرجال ثم يقفون على المتن أي على الكلام ثم يظهرون فيه عللا إما أنها علل ومشاكل عرضها أهل العلم افتراضا لا أنها كانت موجودة في كثير من العلل لم تكن موجودة لكن بعض أهل العلم احيانا يفترض علة على الكلام يقول فإن قلت كذا فالجواب كذا فيأتي هؤلاء يأخذون العلة يأخذون الشبهة والعلة التي افترضها أهل العلم فينشرونها على أساس أنها علة تقدح في صحة الخبر وتاركين تماما جواب أهل العلم الذين افترضوا هذه العلة في الأصل يعني ما من شبهة تعرض على النص إلا يريدونها ثم يدفعونها بنصوص أخرى أو يعني أصول عندهم عند أهل العلم فهؤلاء مشكلتهم أنهم تجاوزوا سلسلة الرجال وأهل العلم يقولون لا يصح الكلام ابدا إلا إذا صحنا إلا إذا صحت عداله قلة. لأنه ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا لأن الحجة في كلام النبي صلى الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لازمة. ولا يجوز لأحد أن يتعداها ولا أن يخالفها بخلاف غيره من الناس. لذلك اشترط في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام شروطا قوية وشروطا ضيقة حتى لا ينسب أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله وليس كما قلت كل كلام حسن يصلح ان يكون حديثا فالذين تحدثوا بالحكمة من بني آدم كثيرون وهناك أحاديث أجمع أهل العلم على أنها كذب مع أن معناها جميل يعني من الأحاديث التي يتداولها الناس وهي من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم وخضراء الدمن قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء أهدى كلام جميل خضراء الدمن عبارة عن زهرة وردة جميلة في مستنقع هيا تمشي كده جنب مستنقع تلاقي يعني من, من زهر الربيع يعني ما يثلج صدرك ويحيي بصرك مع أن الورده دي خرجت من المستنقع فمعنى الكلام أنك إذا أردت أن تتزود تخير أسرة المرأة قبل المرأة ليه؟ لأن أبو المرأة سيكون جدا لأولادك وأمها كذلك واخواتها أخوال اولادك وهكذا فلما يكون الجد مثلا رجل مطعون عليه في دينه سكر عربيد رجل مختل في تصرفاته أي حاجة كده هذا جد الأولاد فيقول لك لا يعجبك جمال المرأة ولا فضل المرأة حتى تنظر إلى أسرتها المرأة ليست وحدها إنما المرأة بأسرتها هذه معنى الكلام الكلام ده ممكن نجد له كلاما في بعض الأحاديث صحيحة ومع جمالي يعني هذا الكلام إلا أنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم تفرد به محمد بن عمر الواقدي ومحمد عمر الواقدي هذا كذبه جماعة من أهل العلم كذلك مثلا حديث من أصاب مالا من نهاوش أذهبه الله في نهابر يعني الذي يأخذ المال من حرام يذهب أيضا في الحرام وهذا كلام برضو منضبط ولكنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعض الأحاديث القدسية إنما تقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصية الحديث الذي يكرره كثير من الناس وهذا أيضا من الأكاذيب لم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى رب العزة تبارك وتعالى وكذلك الحديث الآخر الجميل في مبنى ولكنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذب أيضا على رب العزة تبارك وتعالى وهو حديث إني والجن والإنس في نبا عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي ان تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا الطبيبهم ابتليهم بالذنوب والمصائب حتى اطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأغفر إلى آخر هذا الكلام الذي أيضا يكرره كثير من الناس وهو من الكذب الذي لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك برضو, الأحاديث برضو بعض الأحاديث القدسية التي يكررها كثير من الناس عبدي أنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد هذا أيضا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رب العزة تبارك وتعالى الحاصل يعني أن كثيرا من أو جماهير الحديث الموضوع في الغالب تجدها مستقيمة المعنى لماذا ردها أهل العلم ليس كل كلام حسن يصلح أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا العمدة في قبول الأخبار إنما هو الإسناد إذا صح الإسناد فحينئذ تنظر إلى دلالة النص دلالة النص لا يستطيع المرء أن يصل إليها إلا إذا درس علما زي أي بن آدم بيدرس من العلوم النهارده لو أي إنسان فتح عياده ولم يأخذ بناسب بكاليروس طب ولم يكن معه شهادة ممارسة المهنة ده بيدخل السجن على طول تتعمله قضية ليه؟ لأنه غير متخصص وأرواح العباد ممكن تتعرض للتلف على يدي هذا الجاهل كذلك كل علم من العلوم له أصول مرعية وقد اتفق الناس جميعا على رعايه الأصول وعلى احترام التخصص إلا في الدين بكل أسف كل إنسان خطر له فكرة اعترض على حديث لم يعجبه معنا برغم أنه غير دارس أنه غير دارس عندنا علم كبير وهو علم أصول الفقه علم أصول الفقه ده هو الذي يسدد المعاني ما لم يدرس الإنسان هذا العلم يتخبط ويحصل نوع من التوهان إذا قرأ نصا يعارض نصا اخر في الظاهر وكلاهما صحيح انا عندي حتى أمشي بقى على قوانين أهل العلم قبل ما اعترض على الخبر أنظر إلى الاسناد الأول إذا صح الاسناد يبقى أنظر إلى الخبر إذا لم أجد تأويلا للخبر أتهم نفسي وأكله إلى عالمه أقول أنا لا أدري ما وجه هذا الخبر لا أعلمه أو لا وجه له عندي أو أنا لم أفهمه لكن لا أكذبه لا أقول هذا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يجوز إلى آخر الترهات التي نقرأها على صفحات الجرائد والمجلات لهؤلاء الجهلة الذين خرجوا كما قلت في غياب حشمة أهل العلم تكلم هؤلاء وطعنوا على الأحاديث التي اتفق أهل العلم على صحتها سندا والتي اتفقوا على صحة معناها إجمالا يبقى إحنا عندما نقف على الإسناد وأنا أترجم لرجال الإسناد وبرغم أن أنا بشرح في صحيح البخاري وصحيح البخاري معروف أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل وإن أنف الجهل ده إجماعا من أهل العلم وأي واحد من هؤلاء إذا أراد أن يتعلم يجي ونعلمه نعرفه إزاي يقرأ أولا في صحيح البخاري كيف يقرأوا قراءة صحيحة ونعرفه إزاي البخاري بواب وإزاي البخاري انتقى أحاديث الكتاب وبعدين لابد أن يحترم الناس الهؤلاء الذين يتكلمون في صحيح البخاري كأنه لم يتعرض أحد من الأمة قط لهذه الأحاديث قبلهم لو قرأ واحد من هؤلاء كتابا في شرح هذا الحديث أو غير هذا الحديث من شراح البخاري لا انكشف له المعنى الذي اعترض عليه البخاري له تلتميت شرح وحاشيه وصحيح مسلم له قرابة مئة شرح يمكن شروح سعيد البخاري التي طبعت كثيرة يعني يمكن موضوع الآن حوالي 30 شرحا وحاشية لصحيح الإمام البخاري رحمه الله عليه. برغم أننا بنشر في سعيد البخاري وسند البخاري نظيفة ونقوى إلا أننا نقرأ الاسناد ونقف عند بعض رجالات الاسناد وقفة طويلة لأدل هذا السبب الخاص وهو كيفية وصول الحديث كيف وصل الحديث إليه أما السبب العام فإنه من المعلوم أن قوة الأمة تكون بقدر عافية رجالها وأن عظمة الأمم تقاس بعظمة أفرادها ونحن أمة محظوظة العظماء فيها بالملايين الواحد منها لو كان موجودا في أمة أخرى من الأمم لاتخذوه حبرا ونحن في أمس الحاجة إلى معرفة هذا المعنى لا سيما في هذه الآونة التي تعيشها الأمة وهي تعيش في زمن التيه والسبب في ذلك بعدها عن دينها ابتعدت عن دينها في كل شيء في كل مناح الحياة في الاعتقاد وفي السلوك وفي الأخلاق وفي الفقه حتى الفقه نفسه حصل نوع من تشقيق الكلام ولم يعد الفقه سهلا ولا جميلا بسبب تفريع الكلام وأخذ كلام المتأخرين والإعراض عن كلام الائمه المتقدمين في هذه الاونه وفي هذا الوقت الأمة تحتاج أو أبناء الأمة يحتاجون إلى معرفة تاريخها ومعرفة عظمه رجالها والإنسان في زمان المحن يحتاج إلى من يذكره بماثره وقد حدث هذا لما اوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في غار حراء ولما نزل عليه جبريل وقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ إلى آخر الحديث أو الواقع التي تعرفونها جميعا ان شاء الله تعالى لما رجع إلى خديجة رضي الله عنها قال لها لقد خشيت على نفسي حافظ ابن حجر العسقلاني بيذكر هذه الخشية العلماء يعني اختلفت انظارهم في هذه الخشية الى عشرة اشياء منها الجنون منها المرض منها المس منها خشية المرض منها خشية الموت لقد خشيت على نفسي وهو في هذه المحنة قالت له خديجة رضي الله عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا واستدلت على أنه لا يخزى بما له من المآثر ومكارم الأخلاق كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق فمثل هذا لا يخزى وهذا جماع مكارم الأخلاق جماع مكارم الأخلاق أي أمة من الأمم إنما تقاس عظمتها بأخلاقها وليس بقوتها الغاشمة لما تكون في أمة من الأمم فيها كل أنواع الأمراض بدءا من الشرك بالله عز وجل إلى كل الموبقات والفواحش فهذه لو كان لها قوة فهي مخراق لاعب بخلاف الأمم التي تقيدها الأخلاق كأمة الإسلام لم تعرف أمة من الأمم بالخلق مثلما عرفت هذه الأمة ليه؟ لنبل رجالها وعافية أفرادها في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل الأبوية قط إلا وهما يدينان الدين فلما اشتد البلاء على المسلمين في مكة خرج أبو بكر قاصدا الهجرة إلى الحبشة فلقيه ابن الدغنة أو ابن الدغنة ضبطان الرواة رواة الحديث يضبطونها بالدغنة أما أهل اللغة فيضبطونها بالدغنة وكان سيد القارة رجلا مطاعا في قومه فلما راى ابا بكر يتجه نحو الساحل قال الى اين يا ابا بكر فقال اخرجني قومه فاريد ان اسيح في الارض فاعم فاعبد ربي قال يا ابا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج انك لا الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق ارجع وانا جار لك فطاف ابن الدغنة عشية في اشراف قريش واخبرهم ان ابا بكر دخل في جواره الشاهد يقول له وكان رجلا كافرا وأبو بكر كان مسلما يعني على غير دينه فيقول له إلى أين يا أبا بكر قال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج لا يخرج من تلقاء نفسه ولا يجوز أن يخرجه أحد ليه لأن هذا رجل نفعه متعد هذا رجل ينفع الناس يحمل الكل يكسب المعدوم يقرض الضيف يعين على نوائب الحق إذا أرض أخرجت مثل هذا فهي أرض خبيثة قال لا تخرج من تلقاء نفسك ولا يجوز أن يخرجك أحد لأنه إذا خرج أهل الصلاح من بلد من البلدان لم يبق إلا أهل الفسق والفجور ونهايتهم معروفة قال الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا فإذا خرج أهل الصلاح لم يبق إلا أهل الفسق يتبارون في الفسق أهل الصلاح يحولون بين نزول النقم على العباد فلذلك أفتى بعض المالكية بأن الرجل إذا كان في بلد من البلدان وكان نفعه متعديا إلى غيره أنه لا يمكن من الخروج من البلد واتكأوا على هذا الحديث كدليل فالأمة قوة أي أمة إنما تكون بعافية أفرادها والعافية مقرونة باتباع الوحي كلما كان المرء متبعا للوحي كان ذا عافية. الأمة إذن تحتاج إلى معرفة تاريخها ومعرفة تاريخ أفرادها لتنهض من كبوتها لا يغرنكم حالة الضعف التي تعيشها الأمة إننا أمة مجيدة عظيمة نعم نحن نمر بحالة من الضعف والهوان لكن هناك يعني رجعة مظفرة مباركة إلى هذا الدين مرة أخرى كما نراه في زماننا الآن إذن لما بنتعرض لتراجم أهل العلم أو تراجم رواة الحديث نقصد أولا تثبيت الخبر ونبين كيف انتقل إلينا هذا الخبر ومن الذين حملوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشيء الثاني أنه الرجال إذا علموا أن أجدادهم وآباءهم كانوا على هذا القدر من العظمة ينهضون حينئذ من كبوته، وكما قلت الإنسان في حال كبوته إذا ذكر بمآثره نهض وفي هذا أيضا حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري رحمه الله قال دخلنا على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فلما رآنا حول وجهه إلى الجدار وبكى طويلا فجعل ابنه عبد الله يقول له يا أبتي ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا جعل يذكر له ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثناء على عمرو بن العاص رضي الله عنه فلما سمع عمرو ذلك قال فحول وجهه الينا وقال لقد رأيتني على اطباق ثلاث اي مررت في حياتي بثلاثه مراحل لقد رأيتني وما احد اشد بغضا الي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عمر قلت يا رسول الله أردت أن اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط أن يغفر لي قال يا عمر أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها قال فوالله ما كنت أملأ عيني منه اجلالا له ولئن سئلت أن أصفه لكم ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه اجلالا له أي من شدتي محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع أن يسلط بصره في وجه النبي عليه الصلاة والسلام حياء منه عليه الصلاة والسلام قال فلئن مدت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة فالإنسان وهو يستقبل الموت لا يدري ما الله عز وجل فاعل به يحصل نوع من الانهيار النفسي فيذكر لما ذكره ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له انتعشت نفسه والتفت إليهم وتكلم فقال الكلام الذي ذكرته آنفا هذه الأمة المجيدة الأمة العظيمة إذا, نظرت إذا نظر أفرادها إلى الخلف وجدوا رجالا كما قلت لو وجدوا في الأمم الأخرى لجعلوا الواحد منها حبرا بل التلميذ الذي كان يحمل الإبريق للشيخ لو وجد عند هؤلاء لاتخذوه حبرا فكما أقول دي مهمة التراجم وأبو حنيفة رحمه الله كان يقول سيرة القوم أحب إلي من كثير من الفقه يعني لما نجلس نحن ونتذاكر سير أهل العلم وما وأحوالهم وأحوالهم ونتذكر ما كانوا يفعلون هذا ربما كان أفضل من كثير من الفقه الذي لا يحتاجه المرء على رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى ونحن يعني في هذا الاسناد في الراوي الثاني شيخ شيخ البخاري وهو الإمام الجليل يحيى ابن سعيد القطان إمام أهل البصرة إمام أهل البصرة وقد ذكرنا شيئا من ترجمته وأذكر اليوم بعضا من ترجمة يحيى ابن سعيد القطان حتى ندخل على إمام هذا الإسناد دون الصحابي طبعا وهو سفيان ابن سعيد ابن مصروق الثوري رحمة الله تعالى عليه وأعتقد أننا سنقف مع سفيان وقفة طويلة من جملة ما ذكره أهل العلمي في ترجمة سفيان في ترجمة يحيى ابن سعيد القطان قال ابو حفص الصيرفي واسمه عمر ابن علي الفلاس وهو احد الائمه الكبار من مشايخ البخاري وغيره وكان اماما ناقدا ايضا يعني كان له نفس في نقد رواة الحديث زي سائر علماء الحديث النقاد يحيى بن معين وأحبي بن حنبل وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي وابن عادي والدرقطني إلى آخر هؤلاء العلماء كان يقول كانوا يقولون ليحيا في مرضه يعافيك الله إن شاء الله فيقول يحيى أحبه إلي أحبه إلى الله عز وجل طبعا المعنى ده منتزع من قصة أيوب عليه السلام كما قال الله عز وجل وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أني مسني الضر لم يقل فاشفني إنما قال وأنت أرحم الراحمين أي أنت أرحم بي من نفسي فإن كنت قدرت أن استمرار الضر هو الخير بالنسبة لي فليكن كذلك وإن كان الشفاء هو الخير بالنسبة لي فأنت كما قدرت علي يعني إنسان لا يدري ممكن إنسان يكون مريضا ترتد إليه العافية فيعص الله عز وجل بها يبقى المرض في هذه الحالة كان أفضل له من العافية فيقول يحيى ابن سعيد القطان أحبه إلى الله عز وجل هو الأحب الي هذا المعنى سئل عنه سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى فكان له وجهه نظر أخرى قال عمر بن السكن وقف رجل من أهل بغداد فسأل سفيان بن عويين، فقال له يا أبا محمد أيهما أحب إليك قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير اللهم إني رضيت لي رضيت لنفسي ما رضيته لي ده كلام عمر ابن السكر لسفيان بن عيين أيهما أحب إليك أن تقول لأن أعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر ولا قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي أي القولين أحب إليك قول مطرف لأن اعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر أو قول أخيه أبي العلاء اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي فسكت سفيان ساعة ثم قال قول مطرف أحب الي اللي هو إيه لأن اعافى فأشكر خير من أن أبتلى فأصبر فقال له الرجل كيف وهذا قد رضي لنفسه ما رضيه الله له فقال سفيان إني قرأت كتاب الله عز وجل فوجدت صفة سليمان مع ما كان فيه من العافية نعم العبد إنه أواب ووجدت صفة أيوب مع ما كان فيه من البلاء نعم العبد إنه أواب قال فلما اعتدلت وقام الشكر مقام الصبر كان الشكر مع العافية أحب إلي من الصبر مع البلاء وسفيان بن عيينة هذا رجل قرآني يعني له في كلام في تفسير القرآن له كلام عجيب ربما نأتي على بعضه إذا آتتنا ترجمة سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في هذا الكتاب فيرى سفيان بن عيينة أن العافية مع الشكر أفضل من البلاء مع الصبر وهذا كما قلت وجهة نظر أخرى بخلاف ما كان يراه يحيى ابن سعيد القطان رحمه الله تعالى وكان يحيى ابن سعيد على رأس النقاد نقاد الحديث يعني لم يكن اماما راويا فقط لأن رواة الحديث ممكن يبقى راوي محد ملوش إلا في الرواية وممكن يبقى راوي وناقد وممكن يبقى راوي وفقيه يحيى ابن سعيد القطان كان راويا وكان إماما في الجرح والتعديل يعني شعبه ابن الحجاج وهذا شيخ يحيى بن سعيد القطان كان يقول من يعذرني من هذا الأحول لا يرضى قيس بن الربيع وقيس بن الربيع ده اهل العلم تكلموا في حفظه لكن شعبه كان حسن الثناء عليه فيقول من يعذرني من هذا الأحول عشان يحيى بن سعيد القطان كان إيه كان فيه حول من يعذرني من هذا الأحول لا يرضى قيس بن الربيع يشير إلى تشدد يحيى بن سعيد القطان وقد كان كذلك احنا عندنا نقاد الحديث على ثلاثة مراتب ها ودي برضو انتها تستفيدها وتضعها عندك فيما يتعلق بعلم الحديث نقاد الحديث على ثلاثة مراتب عندنا طرفان ووسط عندنا المتشددون وبعدين المتساهلون ثم المتوسطون المتشدد الذي لا يسامح الراوي في الغلطة والغلطتين والثلاثة ويمثل هذه الطبقة يحيى بن سعيد القطان اللي هو احنا بنترجم له الآن ابو حاتم الرازي النسائي يحيى ابن معين دول يمثلون الطبقة, الايه؟ الطبقة, الطبقة المتشددة إذا واحد من أهل التشدد وثق راويا فعض عليه بالنواجز وأنا لما أقول لك إن نقاد الحديث على ثلاث طبقات الكلام ده مش, مش ترتيب كده بلا فائدة لا هذا الترتيب مبني عليه أحكام طبقه المتشدد المتشددين هم ما بيفوتوش الغلطه ولا الغلطتين ولا الثلاث وقد يجرح الراوي يعني اسامه بن زيد بن الليثي يحيى بن سعيد القطان اسقط حديثه كله عشان غلط غلط غلطه واحده بس خطا واحد الرواه قالوا عن وهو قال سمعت مش هو اللي قال سمعت يعني هو أظن سعيد المسيب قال سمعت أو رجل قال سمعت سعيدا الرواه كلهم قالوا عن سعيد إلا أسامة بن زيد قال سمعت قال يحيى بن سعيد القطان أشهدكم أنني أسقط حديثه كل بقى يسقط كل حديث أسامة ابن زيد أحد الرواه مش الصحابي يعني أحد الرواه لأجل هذه الغلطة فإذا وثق يحيى بن سعيد رجلا شدة شد على الرودة بيدك بقى ليه لا يوثقون إلا صحيح الحديث بخلاف المتساهلين زي ابن حبان زي ابن سعد زي العجلي زي ابن شاهين مثلا دول العلماء <تصفيق> يجعلونهم في طبقة المتساهلين طب ده متساهل إذا وثق رويا لا تبني على توثيق ليه متسهل الطبقه المتوسطه بقى اللي نفسها هذه ده على راس الطبقه الامام احمد بن حنبل وشيخه عبد الرحمن ابن مهدي والامام الدار قطني وابو زرعه الرازي ابن عدي دول الطبقه اللي نفسها هذه يعني مفيش عندها تشدد ولا غلو لا هنا ولا هنا. يبقى يحيى ابن سعيد القطان معدود من ضمن أئمة التشدد في قبول الأخبار وهو وشيخه شعبة ابن الحجاج أول من نقد وتكلم في الرواتي في البصرة شعبة طبعا هذا أمة واحدة شعبة رحمة الله عليه ويحيى ابن سعيد القطان أيضا أخذ من شيخه شعبة وأخذ أيضا من شيخه سفيان الثوري إمام أهل الكوفة آه كان يحيى رحمة الله عليه رقيق القلب جدا إذا سمع القرآن فيذكرون أنه كما في هذه الرواية التي ذكرها آه راوي آه لقبه رستة لو عبد الرحمن ابن عمر يقول سمعت علي بن المديني وعلي بن مديني هذا من شيوخ البخاري ومعدود أيضا من طبقة المتشددة يعني علي المدينة برضه محطوط في الطبقة الأولى مع يحيى بن سعيد القطان وهو من شيوخه يقول كنا مع يحيى بن سعيد القطان ونحن خارجون من المسجد فلما وقف بباب داره ووقفنا معه انتهى إلى رجل يقرأ القرآن فقرأ الرجل وأخذ في القراءة قالوا فنظرنا إلى يحيى فإذا هو يتغير أي وجهه يتغير من القراءة حتى بلغ القارئ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين قال فصعق يحيى وغشي عليه وارتفع صوته وكان باب قريب منه فانقلب فأصاب الباب فقار ظهره وسال منه الدم وصرخ النساء وخرجنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا ثم دخلنا عليه وهو نائم وهو يقول إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين فما زالت فيه تلك القرحة حتى مات رحمه الله تعالى وذكرت في المرة الماضية أن الإمام أحمد رحمه الله عليه قال لو قدر رجل على أن يدفع عن نفسه هذا لقدر يحيا لو قدر أن يدفع عن نفسه الصعق والغشية حين يقرأ القرآن لكان يحيا يشير أن يحيى المساعد القطان لم يكن ممن يتصنعون ذلك بل كان رقيق القلب جدا إذا سمع آية أثرت فيه يدل على صحة جهاد الاستقبال عنده توفي الإمام يحيى ابن سعيد القطان رحمة الله عليه في سنة 198 قبل ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي وسفيان ابن عيينة بأربعة أشهر يعني مات هو وبعد أربعة أشهر مات أو أفل نجمان كبيران من نجوم الحديث وهما عبد الرحمن ابن مهدي وسفيان ابن عيينة رحمة الله على الجميع ثم نأتي إلى بيت القصيد وهو وترجمه الإمام الكبير العالم سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمة الله تعالى عليه ترجمه يحيى ترجمة سفيان الثوري ترجمة كبيرة ويعني طولها الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء وهذا الكتاب انا أوصي به كل من قدر على شرائه فهو كتاب يجمع بين دفتيه أخبار أهل الفضل من الأئمة سواء كانوا في الفقه أو في الحديث أو في اللغة أو كانوا حتى من أهل السياسة أو كانوا من أهل الجود والكرم المهم يعني نبلاء الرجال جمعهم الإمام ذاب في هذا الكتاب وإن كان ضم أيضا في هذا الكتاب بعض ساقط العدالة لشهرتهم أيضا لشهرتهم ويعني لدوران أخبارهم في الناس وكان يذكرهم بالقدح تارة ويذكر بعض مآثرهم تارة أخرى والإمام الذهبي له ترجمة مفردة لسفيان الثوري يعني ألف كتابا في ترجمة سفيان الثوري رحمة الله عليه وأنا يعني أتلو أو, أق... أو أنتقي بعضا من ترجمة الإمام أبي عبد الله من كتاب سيري أعلام النبلاء للإمام الذهبي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 اللهم آمين قال شعبة ساد سفيان الناس بالورع والعلم وقال شعبة أيضا سفيان أمير المؤمنين في الحديث وأمير المؤمنين ده رتبه من الرتب العالية ما كانت تطلق إلا على تام الحفظ تام العدالة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 صاحب كتاب الزهد وصاحب المسند وصاحب كتاب البر والصلة قال ما نعت لي أحد فرأيته إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري يعني يقول ما وصف لي إنسان فلا بسته وعاملته إلا وجدته دون الوصف إلا سفيان الثوري فقد وجدته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 في ومعروف أن المعاصرة حرمان تلاقي أهل الناس المتعاصرين يقدح بعضهم في بعض ليه بسبب العلو وداعي زعلو على دا وبسبب الكبر وبسبب التقدم وحظ النفس إلى آخره فأنت إذا رأيت أقران سفيان يشهدون له بالفضل فكفاك بهذا آه التلميذ ممكن يسني على شيخي طبعا لأنه فتح حينيه عليه لكن القرين يصعب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 ويقول يوسف ابن أسباط قال لي سفيان بعد العشاء ناول للمطهرة المطهرة, المطهرة لِي ماء الوضوء حتى أتوضأ ناول للمطهرة لأتوضأ فناولته فأخذها بيمينه ووضعها عن يساره على ووضع يده على يساره ووضع يده اليسرى على خده متفكرا ونمت ثم قمت لصلاة الفجر فإذا المطهرة في يده كما هي فقلت له هذا الفجر قد طلع فقال لم أزل منذنا ولتني المطهرة أتفكر في الآخرة حتى الساعة يعني سفيان لما أخذ المطهرة توضع غلبت عليه فكرة الآخرة فنسي تماما أن المطهرة بين يديه وجلس يتفكر في هذا كان سفيان الثوري رحمه الله كما قال قبيصة بن عقبة من أكثر الناس ذكرا للموت ذكر الموت هو علاج كل مشاكل الدنيا وأنا أقول لاي اثنين تخاصما وجرجر احدهما الآخر إلى المحكمة لو ذكرتم الموت ما بغى أحد على أحد ولا أكل أحد مال أحد كان يحيى بن سعيد القطان يقول كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ننتفع به أياما يظل أياما طويلة ما ننتفع به من شدة حزنه ومن شدة تفكره ويقول يحيى بن سعيد القطان كان أحيانا سفيان وهو جالس بيننا يقوم يجري ويقول النار النار ولم يكن سفيان يتصنع ذلك فذكر الموت كما قلت في حل لكل المشاكل ولا يعمر حياته بذكر الموت إلا أهل الإيمان بكل أسف يعني في بيوتنا لما يأتي الإنسان ليذكر الموت أمام مثل امرأته أو أمام أمه أو أمام أبيه أو الكلام ده وعايز يوصي بس يا جماعة أنا لو مت بعد الشر تف من بؤك يومي قبل يومك وهذه أجال مضروبة أنا أبا أنا مش عارف أقول كلمتين أنا خلوني أقول كلمتين أنا يا جماعة لو مت اعملوا كذا وكذا, وكذا وكذا لا حتى ذكر الموت في بيوت أهل الالتزام برضو قليل قليل وما فيش حد بيسمع بيحب ذكر الموت لا انظر الى ما قال رب العالمين تبارك وتعالى قال وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد في الدنيا الحيدة اصل الحيدة ان تترك الجاد وتسلك بنيات الطريق تسيب الطريق اللاحب الطويل المتسع ده الظاهر وتسلك إيه؟ الطرق الجانبية ده أصل الحيدة يقال حاده أي ترك ذلك ما كنت منه تحيد أي كنت طيله حياتك تهرب من ذكر الموت فقد جاءك الذي كنت تحيد منه فالسفيان ابن سفيان الثوري كان من أكثر الناس ذكرا للموت فما كان يبغي ولا كان يطغى وكان إذا حدث بحديث كان يستحضر النية فيه وهو القائل ما علدت شيئا أشد علي من نيتي كان يعني إذا أراد أن يحدث كان يستحضر نية صالحة في هذا في التحديث زي ما حنذكر بعض أطايب كلامه إن شاء الله تعالى بعد ذلك فيعني في ذكر الموت بيسقط كثير من المشاكل من على المحاكم الأرضية يعني النهارده مثلا انا سمعت من عده سنوات وزير العدل يقول ان المحاكم تقريبا بيكون في بتدور فيها 11 مليون قضية في المحاكم 11 مليون قضية انا أعتقد أن ذكر الموت وان ذكر الاخره اسقط اضعاف هذا العدد عن كاهل المحاكم الارضيه انسان بيظلم يقول له منك لله أو أنا فوضت أمري إلى الله أو أنا سأترك هذا إلى الآخرة كثير من الناس يفعل هذا فهذه أيضا يعني قضايا أسقطت عن كاهل القضاء في المحاكم الأرضية فالذي جعل سفيان يسود هو شيء كهذا وهو ذكر ذكره للموت رحمة الله تعالى عليه يقول سفيان لان أخلف عشرة, عشرة آلاف درهم يحاسب الله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس وهذا الكلام نرد به على الذين كانوا يمتهنون أصحاب الأموال إذا أنفقوها على وجهها ويقولون إن هؤلاء من أرباب الدنيا ويفضلون الفقرة ويفضلون الحاجة نقول هذا الكلام كلام غير مستقيم واسفين الثوري الذي يضرب به المثل في الزهد والتجافي عن الدنيا يقول هذا الكلام يقول لأن أخلف ورائي ميراثا يعني عشرات آلاف درهم يحاسبني الله عليها أي الدرهم ده جبت منين يحاسبني الله عليها خير من أن أحتاج إلى الناس لأن الحاجة ذل أيا كانت الحاجة ذل وهذا الذل طبعا بيتفاوت لكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلامه الماتع يقول استغن عمن شئت تكن نظيرة وأحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغنعا واحتج إلى من شئت تكن أسيرة ثلاث كلمات أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغنعا من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة أنت فقير احتجت إلى درهم لأن الفقر ليس كما يتصور بعض الناس الا يكون في يديك شيء لا مش هو هذا الفقر ممكن يبقى في إنسان عنده ملايين وعنده مليارات وفقير ليه لأنه يحتاج محتاج طول ما هو داخل في سلك الحاجة طول ما هو فقير لكنه لو استغنى ولو لم يكن عنده فلس فهذا هو الغني حقا يبقى الغنى ألا تحتاج الفقر أن تحتاج تشوف مرة بعض الأمراء أرسل إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي يقول له ألا تحتاج إلى شيء الخليل بن أحمد ده لو, لو, لو أتت مناسبة أذكر لكم شيئا من ترجمته لرأيتم عقلا كبيرا جدا أول من صنف المعاجم العربية هو الخليل بن أحمد الفراهيد هو شيخ سيباوي والنضر بن شميل وهذه الطبقة أكل تلاميذه الدنيا بعلمه أما هو فكان فقيرا فالامير بعت له رسالة بيقول له إيه ألا تحتاج إلى شيء فشوف رد العلماء قال له إني مستغن عنك بالذي أغناك عني أي وهو الله عز وجل أي كما أنك لا تحتاج إلي أنا لا أحتاج اليك إني مستغن عنك بالذي أغناك عني وكان فقيرا مقلا في الوقت الذي كان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه إذن طول ما الإنسان محتاج نفسه في حاجة طول ما هو فقير وهذا هو منصوص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس كثرة العرض أي كثرة الأموال أو الأموال على اختلاف صنوفها الأعراض يعني الشيء المحسوس الشيء الملموس ليس هذا هو الغنى أن يكون عندك مال كثير بل الغنى أن تكون مستغنيا لا تحتاج إلى شيء فسفيان الثوري يقول انا إذا تركت مالا أسأل عنه بين يدي الله عز وجل وأنا إنما أخذته من حلال أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس لأن الحاجة إلى الناس ذل ومن لطيف ما يذكره بعض أهل العلم في مثل هذا المعنى يقول إن أهل الجنة لا يسألون ربهم ما يريدون في الجنة بل إذا تمنى الواحد الشيء يجده أمامه إذا خطر بباله أن يأكل شيئا أو أن يشرب شيئا أو أن يلبس شيئا مثلا يجد هذا أمامه بلا سؤال لنيل أن هذا إنما يكون من تمام العز نعم. ويقول سفيان الثور معللا ذلك يقول كان المال فيما مضى يكره فأما اليوم فإنه فأما اليوم فإنه ترس المؤمن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 فقال اسكت لولاها لتمندل بنا الملوك لتمندل بنا الملوك يعني جعلونا كالمنديل وانت عارف انت بعد ما تمسح هدك بالمنديل بتعمل في ايه بترمية يقول لولا استغناؤنا عن الملوك لاتمندلوا بنا وكان سفيان الثوري سيء الرأي في كل من يقترب من الحاكم اي عالم كان يقترب من الأمير كان سفيان الثوري يعده لص هو دا رأي سفيان مع قطع النظر توافقه أو تخالفه في هذا المعنى لأن العلماء لهم في المسألة دي لهم تفصيل في هذه المسألة لكن سفيان الثوري ما كان يأمن على نفسه أن يقترب من الأمير كان يقول إذا دعاك الأمير لتقرأ عليه قل هو الله أحد فلا تفعل طب ايه ملحظ سفيان في المسألة دي قال لك ان الامراء في العادة يغدقون على من يقترب منهم وهذا الاحسان مظنة اضعاف النفس لما يكون واحد انت جنبه على طول وبيأكلك ويديك فلوس وكل ما تحتاج يديك لا تقوى على ان تنكر عليه كما لو كنت مستغنيا فلذلك سفيان الثوري يعني كان له محنة كبيرة مع الأمير الأمير طلبه لا يعني ليعاقبه أو ليسجنه لا طلبه ليكون قريبا منه يكون من أهل مشورته فكان سفيان يأبه ذلك وكان يفر وفعلا خرج من الكوفة لما أراده الأمير خرج من الكوفة هاربا فدخل مكة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 إلى أن الملوك لا صديق لهم، يمكن له أن يعدم القريب جدا منهم، وأن يعذبه، وأن يسجنه. يعني كلمات الوفاء ومشتقات الوفاء والكلام ده مش موجود عند كثير من هؤلاء. يقول لا تمندل بين الملوك. يعني إذا بلغوا غايتهم منا القونة كما يلق المرء المنديل الذي في يده. يعني كل يعني معنى المال.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 والإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله قال ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به غير حديث مره أول ما رواه لما قال إن الحجام حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاه أجره أول ما الإمام أحمد بن حنبل روى هذا الحديث دع الحجام ولم يكن به حاجة إلى الحجامه دع الحجام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 لان النص دا مش آخر مرة هيقبلك ولاخر ولا آخر مرة تستعمله سيمر بك مرة أخرى فتستعمل جزء آخر منه ويمر بك مرة ثالثة تستعمل جزء آخر منه ولا تزال هكذا تستعمل جزء من النص حتى يكون العمل بالنصوص ملكه لك وهذا هو الذي كان يميز الجيل الأول عن أجيالنا وعن كل الأجيال التي جاءت بعد ذلك أننا نسمع عشرات الأحاديث أو عشرات الآيات فلا نقف لا قليلا ولا كثيرا عند هذه الآيات يبديك أنها وصية من سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى قال رجل لسفيان إلى متى تطلب الحديث قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه إن الحديث خير علوم الدنيا ليه لأن الحديث مفسر لكلام الله تبارك وتعالى وهذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة السنة مع القرآن قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فالسنة بيان للقرآن يعني كثير من الناس الذين يضربون النصوص بعضها ببعض لا ينظرون إلى منزلة السنة من القرآن لا السنة والقرآن شيء واحد كما قال العلماء في تفسير قول الله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون أجمع أهل العلم على أن الذكر في الآية هو القرآن والسنة وأنه احيانا يخطئ المرء إذا أخذ بالآية دون الحديث يعني أخذ بالكلام المجمل وترك الكلام المفصل يعني مثلا لو افترضنا جدلا أن رجلا قرأ قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية حرمت عليكم الميتة الميتة اسم جنس محلى بالالف واللام يفيد العموم كل ميتة محرمة طب السمك زكاة السمك يذبح ولا إذا مات إذا مات طب ما هي دي ميتة سمك لماذا نأكل السمك أين في كتاب الله عز وجل أن السمك حلال الجراد كذلك طب الدم أو اسم جنس محلب الألف واللام أيضا كل دم حرام طب الكبد والطحال ما كلاهما دم ليه إحنا بنأكل الكبدة وهي من الدم لو أعملنا لو أخذنا الآية وحدها دون أن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حرمنا ميتة السمك والجراد حرمنا السمك والجراد وحرمنا الكبد والطحال إنما كان السمك حلالا والجراد والكبد حلالا والطحال علشان الحديث الذي يقويه كثير من أهل العلم وحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحان فيبقى أنا لو خدت الحديث أضم للآية يبقى مفهوم الآية كالآتي حرمت عليكم الميتة إلا السمك والجراد والدم الا الكبد والطحا يبقى أنا كده لما ضميت السنة للقرآن يبقى كده الفهم صح يبقى النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء ليبين كلام الله المجمل قال الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم طبعا كثير من المحرمات ليست موجوده في القران يعني الحمار وسائر السباع طب ما دي محرمة أين هي في كتاب الله عز وجل يعني الحمار الأهلي الحمار الإنسي اللي الناس بتركبه، ده حلال أكله لا مش حلال أين دليل التحريم في كتاب الله عز وجل مش موجود إنما موجود في السنة وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية في عام خيبر قال إن الله حديث أنس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس وكلمة الإنسية دي تدل على أن الحمر غير المستأنسة حلال يعني الحمار الوحشي يتاكل ليه؟ عشان فيه قيد في الإيه؟ هنا قيد في الحديث الحمر الإنسية أي التي تعيش بين الأناسي مستأنسة والعلماء يقولون إذا ثبت الحكم للوصف إذا, ث... إذا قيد الحكم بوصف خلي بالك من القاعده دي إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للوصف وانتفى عما عداه فلما بنقول تحريم لحوم الحمر الانسيه اهي يبقى الحمار الوحشي بدلالة المفهوم يجوز اكله وده مش موجود كما قلنا في كتاب الله عز وجل عندك الاسد عندك النمر عندك الفهد عندك الضبع كل ذا محرم محرم بالسنة يبقى إذن لما سفين الثوري بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة إشارة إلى أن القرآن فيه كثير من المجملات لم تفصل إلا على لسان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والحديث هو معدن العلم عشان كده للوء اطلاع على الأحاديث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 ويرحل إلى هذا الرجل عشان يأخذ العشر وخمسة عشر حديث الغرائب دول دي بتنفع في المناظرات والمذاكرات وت وتصلح أيضا في التعليل تعليل الحديث فيقول له يعني أنت مثلا رحلت بقالك شهر ماشي مع القوافل وبتنام في الصحراء وتعرض نفسك للسباع والهوام وطبعا ماشي على رجليك فتعبان فممكن تضيع صلاة النافلة وممكن صلاة الفرد تخذها بسرعة من, من كتر التعب وتنام عن قيام الليل ولا تقرأ ورد القرآن عشان تروح تجيب لي 10-15 حديثا منكرا <تصفيق> شعبة قصد هذا الذين يفنون أعمارهم في طلب الأحاديث الغرائب مش في طلب أصل الحديث وإلا أصل الحديث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 أنه ما يخشى على نفسه إلا من الحديث القول الثاني لسفيان الثوري له محامل المحمل الأول أن شهوة الحديث عند سفيان الثوري كانت عالية جدا بحيث أنه كان إذا لقي رجلا في الطريق ايا كان هذا الرجل كان عدلا لم يكن عدلا كان عنده احاديث كان ياخذ منه الحديث فمن شده شهوه الحديث عنده كان ياخذه عن الضعفاء والمتروكين والمجاهيل وطبعا لان سفيان مشهور فإذا روى حديثا فكثير من الناس يتصور ان الحديث صحيح بدليل أن سفيان رواه اذ لو كان باطلا ما رواه سفيان فالحديث بيمشي في الناس وينفق فيهم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 وياخذ عنه، فقيل له في ذلك كيف تطرح كيف تطرحه وتأخذ عنه؟ فكان يقول إني أعرف صدقه من كذبه. أنا مميز عارف هو كذب فيه وصدق فيه. في طب اللي بعد سفيان اللي هياخد الكلام ده عن سفيان هل هو عارف زي سفيان؟ كذب هذا الراوي من صدق من صدقه لا ما يعرفش، فيبقى. الذي دون سفيان استعمل الخبر ثقة بنقل سفيان فكان سفيان يخشى على نفسه من هذه شهوة الحديث دي ولذلك أوصى سفيان بحرق كتبه. بحرق الكتب بتاعتليه كان فيها برضو أخبار وكان فيها روايات عن أمثال هذا الضرب فخشى سفيان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 أبرك الناس وأكثر الناس أجرا وأعظمهم عقوبة في نفس الوقت ما كل حاجة لها أختها المضاده لها قائل عالم من أبرك الناس عملا كلمة واحدة منه يهتدي علي عليها الملايين بكلمات واحدة دي الكلمة دي أبرك من أن يقوم عمره كله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 فكان فقال لهم كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وامركم وانهاكم عن المنكر وآتي فمسؤولية العالم مسؤولية ضخمه إذا إذا نعم ينعم في اعلى المراتب واذا عذب يعذب في ادنى المراتب يبقى اذا خشيه سفيان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 وده من أصول من الجمع لأن العلماء في هناك باب كبير جدا ومهم للغاية في كتاب في علم أصول الفقه وهو باب التعارض والترجيح إذا تعارض نصان في الظاهر وكلاهما صحيح فلا بد من حمل كل نص على معنى حتى لا تتعارض النصوص.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 الآية تقول ولا تزر وازره وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة مفيش حد بيشيل عن التاني حاجة وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه طب هو أي زنبه وهو ماله يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه جمع ما بين الآية والحديث بكلمتين في التبويب قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته إن كان من سنته أي إن أوصى بذلك فإن أوصى بذلك كان من جملة عمله فيوم يحاسب عليه بقى إذا قال إنه نومي أبكو عليا صرخوا عليا اعملوا عليا كذا قبل ما ادخل الجبانة اتبحوا عجل تحت النعش الكلام اللي بيحصل وبنشوفه يعني بكل أسف في بعض المرات كل هذا من المحرمات ولا يجوز فإذا كان هذا من سنته فهذا من جملة عمله يبقى يوم يؤاخذ عليه إذن أصبح لا تعارض يبقى أنا عندي بقى إذا تعارض نصان ببص لأوجه الجمع الأول أجمع ما بين النصوص عجزت عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح ما بينها الترجيح أيضا له طوابط وله قواعد الجمع له أصول والترجيح أيضا له أصول يبقى أنا لما أقف على كلام متعارض سواء كان في نصوص الوحي أو كان في كلام العلماء بشرط الثبوت ها؟ يعني لو في قول غير ثابت وقول آخر ثابت يبقى ما أنا ما لا عني نفسي فتعبشي روحي وأعود أجمع بينهم الاثنين لا غير الثابت ألقي به إنما بنشترط الثبوت في الحالتين هذا ثابت وهذا ثابت إذا أنا حبيت بقى أننا أفهم وجه الجمع ما بينهما يبقى لابد أن ننظر أن في مبحث التعارض والترجيح أو الجمع والترجيح عند أهل العلم في هذا الكتاب يبقى أيضا بحمد الله تعالى لما نقرأ خوف سفيان من الحديث أو ناهي سفيان الطلبة عن طلب الحديث مع قوله إن الحديث هو خير علوم الدنيا يبقى نفهم إنه ما فيش تعارض ما بينهما للعلة التي ذكرتها آنفا وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة سفيان ومع كلامه الطيب العاطر ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يأتينا من الأيام قدر الله أن نلتقي بكم مرة أخرى والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل